المبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين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 وإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن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 على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون ختامه مسكين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 وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا وَلُونَ وَمَا أَرْسَلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائكِ يَنْظُرُونَ هل فوب الكفار ما كانوا يفعلون